إن الحوادث لا محالة اتيا اح ما بين رائحه تمر وغاديه ولربما تضق السليم فجاءت ولربما غزق السليم بعافيه ان الحوادث لا محاله اتيا مر وغادية ولا ربما تبط السليم بجاتا السليم بعافية الله يعلم ما تجن قلوبنا والله لا تخفى عليه خاضية أين الأولى كنزوا الكنوز وأملوا أين القرون بان القرون الخالية درجوا فأصبحت المنازل منهم قفرا وأصبحت المدائن خالية أين الأولى كنزوا الكنوز وأملوا أين القرون بان القرون الخالية درجوا فأصبحت المنازل منهم واحات المدائن خالية قفرًا واصبحت المدائن خالية عجبا لمن ينسى المقابر والبلا سبحان من يحيي العظام الباليه عجبا لمن ينسى المقابر والبلاء سبحان العظام الباليه سبحان من يحيي العظام الباق